وَقَالَ الذين اوتوا العلم ويلكم تغاب الله خير لمن امن وعمل صالحا يقول الذين اوتوا العلم ويلكم تغاب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا ينقها hori